إن الله غفور رحيم سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوزز العظيم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 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 تايبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.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 في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مَخْمَصَةٌ في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكافرين واليجدوا فيك فيكم غضه واعلموا أن الله مع المتقين.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 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ شَرَفُ شَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ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 قَمْ يُفَاصِلُونَ آيَاتِي قَوْمِي يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يتقون.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 ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلوهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون،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 أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دان السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا حُسْنًا وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَتُمُّ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَ تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تشرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 فَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمَّا الَّا يَهْدِي إلَّا أَن يُهْدَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَبَعُ أَكْسَرُهُمْ إلَّا ظَنًّا إِنَّ الْظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَانِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَانِكَ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 أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرُبُ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُشُونَ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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائفا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنزرين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 قال قد أُجِهِبَ الدَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَا نِسَبِينَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَ وَزْنَ بِبَنِي إسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَبَعَهُمْ فِرْعَونُ وَجُنُودُهُ بَغِيَوْمٌ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 ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِن فعلت فانك اذا من الظالمين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 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مَعْرَى كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِنْ لَدٌ حَكِيمٍ خَبِيرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجْلِ مُسَمَّى وَيُؤَتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ